وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ أُجِيرَ مِنَ الْجِنِّ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي أُجِيرَ مِنْهُمْ حَتَّى يُصْبِحَ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 إله الناس من شر الوسواس الخماس الذي يوسوس في صدور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 نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ نَاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ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 أشهد أن لا إله إلا الله أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر رواه مسلم اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير رواه الترمذي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك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 دخل الجنة ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة رواه البخاري اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت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 اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملة عرشك وما لائيكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت من قالها حين يصبح او يمسي اطبع ذرها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 فقد أدى شكر يومه ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلةه رواه أبو داود اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت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 اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت رواه احمد حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 نواه ابن السني اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي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 وَهُو السَّمعُ العليم بِسمِ اللهَّه الذي لا يَبُو مَ عَصْمِهِ شَيْئُ فيِي الأأَظْمِ وَلا فيِي السَّماء وَهُو السَّمع العليم بِسِ اللهَّهِ الذي لا مَنْ قَاهاَا فَاسًا كِذا أأَصح لم يضره شيء رواه ابن ماجة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم من قالها ثلاثا حين يصبح وسلاثا حين ينسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة رواه أحمد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث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 وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها رواه أبو جاود أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين رواه احمد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه رواه مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 من قالها حين ينسي ثلاث مرات لم تضره خمه تلك الليله شرما خلق رواه احمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من صلى صل علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة محمد. رواه الطبراني أعد الله ذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس وقال كعب بن مالك رضي الله عنه من أكشر ذكر الله برئ من النفاة